بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله بذيبه ما في السماوات وما في الأرض ولن أفت في الأخرى وهو الحكيم الغريب ما في وما منها وما من السماوات وما يحب فيها وهو الرحيم الرحيم وقال الذين كفروا لا قل من في السماوات ولا في اجل ان من اجل ان تكون في السماوات ولا في الطرق. ولا من ذلك من ذلك ولا, أكبر. ولا من الذي من اجل من اجل ان تكون وقال الذين مبينا هل ندلكم جرزا عظيما ويعلمنه العلم على مجد نفخكم من مضغ كل جديد وللذين لَا يؤمنون بالاخره بالنداء والضلال الغير افلم أَفَلَمْ الى ما مَا ايديهم وما وَمَا من مِنَ السَّمَاءِ والمرض. ان جئنا من سفهم النظر او نحفظ عليهم سدفا من السماء ان في ذلك لا يهدي لكل وإنا له الخبيب أن احملها بخار وقد جد في الترض وعملوا بما تعملون بطير وإذ بينا يردي أرضوها شهر وراءها جهر له أجن القطر ومن الجن يعمل دين يديه بإذن ومن منهم عن ولكن يجب ان يكون هذا المكان الذي يمكن ان يكون هذا المكان الذي يمكن ان يكون هذا المكان من فلما كنوا من رزق ربكم واشكروا له فالدكم طيبة وربكم قطور فأعرفوا فأوكلنا عليهم العين وفتلناهم بجنتين جنتين زواتي تفل قمط وأفل, وأفل من سرم قليل وَإِذْ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْغَذِيْبَةَ رَفْنَاتِهَا أَخْمًا بَانَ في عَاقِبَتُهَا كُلُّ جِيوَارَ الْأَذَانِ وَالْأَنَامِ فَبَاتَ مُقْتَنِرًا بِالَّذِينَ نَتَائِنَا وَوَلَمْ نُمْ أُتُهُمْ فَجَعَلْنَاهُمْ هَادِثًا وَمَدَّقْنَاهُمْ كُلَّمَ هَذَرُوا من المؤمنين وما كان له ألم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن في من هو منها هافيسك وربك على كل شيء حفير قل لنعوا الذين دعمكم من دون الله لا يملكون من طالة الرجيم في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيها من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنبر السفاعة عنده إِنَّ آلِهَتَكُمْ هَٰذَا مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ ۚ قُلِ اللَّهُ يَرْزُقُ كُلَّ شَيْءٍ بِغَيْرِ حِسَابٍ قُلْ لَّن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ يفتح بيننا بالحق وهو الفتاة العليم الذين ألحقتم بل, بل هو الله وما ولكن ولكن أبقى لا يعلمون ويقولون كنتم ضارفين. قل لكم من لا تستغفرون عن مساعدا ولا تستخدمون وقال الذين كبروا لن نؤمن بهذا الأمان ولا بالذي بين يديه ولو كرارد الظالمون موطوفون عند ربهم يغفر بأكهم إلى بعضهم قول يقول الذين استغفروا للذين استغفروا لو لا أنتم قال الذين للذين ونحن فدرناكم أجهدى بعد إذ بل كنتم مدرمين وقال النبي نستطعفوا للذين استسروا الليل والنار إذ تأموننا ان تأموننا أن ونجعل له أندادا وأتوه الندامة لما في الذين كفروا هل إلا ما وَمَا أَرْجَلْنَا فِي قَضَيَةٍ مِنَ الْمَلَائِكِينَ إلَّا قَالَ مُتَرَفُهَا إلَّا قَالَ مُتَرَفُهَا إِنَّا أَفْضَلُ فِي الْكُبْرِ كَبُونَ وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا وَمَا نَحْنُ مُعْذَرِينَ قُلْ إِنَّ اللَّهَ بِالْفُرْزَقِ لِمَن يَشَاءُ وَيَقُولُ وَلَنَكْرَ النَّاسَ لا يَعْلَمُونَ وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا سلفاء إلا من آمن, إلا من آمن وعمل طالحا فأولئك لهم جزاء الضحف بما أمروا وهم في الغرفات آممون والذين يتعون في آياتنا معاكسين أولئك في العذاب محضرون قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقذب له وما أنفقتم من شيء فهو يقذبه وهو خير الراتقين ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهلا إياكم فهو يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن بهم مؤمنون فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفأ ولا ضرا. ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذابا ما للتي كنتم بها تكذبون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يحفظ وقالوا ما هذا إلا إفء مفترى وقال الذين كبروا بالحق لما جاءهم من هذا إلا تحر مبين وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلة من نذير وقلب الذين من قبلهم وما بلغوا محشا وما آتيناهم فتلبوا رسلي فكيف كان نكيل قل إنما أعركم بواحدة أن تقوموا بالله مثلا وفرادا ثم تتفكروا ما في صاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد قل ما تعالتكم من أجر فهو لكم من أجري إلا على الله وهو على كل شيء شديد قل إن ربي يقذب بالحق علام الويوب قل جاء الحق وما يبدل الضافر وما يعيد قل إن ضلعت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع طيب ولو ترى فدعوا فلا فوس واخذوا من مكان قريب وقالوا. وقالوا آمنا به وانى لهم التنابش من مكان بعيد وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغير من مكان بعيد وهي بينهم وبين ما يشكوون كما فعل باشياعهم من قبل انهم كانوا في شك مجيد